رجل كان عبدا فقيرا رث الهيئة مثكينا من نظر إليه ربما احتقره أشعث أغبر وكان يعيش في بلاد تسمى النوبة في جنوب مصر في من سودان أهل مصر وكان رجلا أفطس كبير الشفتين قصيرا ومعا كان مشقق الرجلين يعيش حاله حال الناس لكن الله عز وجل قدف في قلبه علما كبيرا حتى اختلف الناس من قبل هل هو نبي من الانبياء أم هو عبد صالح وجمهور العلماء على أنه عبد صالح من أعبد الناس في زمنه وأعطاه الله حكمة وملأ قلبه علما من هذا الرجل؟ إنه لقمان ويلقب بلقمان الحكيم فانظروا إلى بعض آثاره وحكمه وانظروا إلى موقفه مع ابنه كيف رباه وكيف تدرج معه لقمان سمى الله عز وجل سورة في القرآن باسمه لعظم شأنه رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني لا ملابس لا شكل لا وجه لا مسكين فقير نفس تحتقر رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبرح لو قال والله يا رب لا يحصلن كذا الله يفعل له ما يريد لأن الأمر ليس بالمظهر والأمر ليس بالشكل والأمر ليس بالملابس اللي يلبسها الإنسان أو بلونة أو بإسمة أو بأصلة وفصلة لا يجمع الأمر بقلب إذا صلح مع الله وقوت علاقته مع رب العزة صار وليا من أولياء الله ومن عادى وليا فقد آذنته بالحرب بل يتدرج الإنسان في العبادة حتى يصير يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي ينشي بها وإن سألني لأعطي النح ولئن استعاذني لأعيد النح من هؤلاء إنهم أولياء الله في الأرض وإن لم يكونوا أنبياء الأنبياء هم أولى الناس بالولاية لكن قد يكون الرجل ليس بنبي لكن وليا لله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم من الأيام لقمان الحكيم كان عبدا عند مولاه طلب منه مولاه أن يذبح له شاة ذبح الشاة فقال له مولاه وهو يسلخها قال أخرج لي أطيب مضغتين فيها أطيب مضغتين من الشاعة طلح فقطع اللسان وقطع القلب استخرج القلب وأعطاه إياها قال ما هذا قال اللسان والقلب مرت الأيام قال سيده للقمان يا لقمان اذبح لي شاتا بعد أيام فذبح له شاتا فقال له سيده أخرج لي أخبث مضغتين فيها المرة الأولى شنو قال له أطيب مضغتين وطلع اللسان والقلب الآن قال له أخرج لي أخبث مضغتين في الشاع فأخرج لقمان اللسان والقلب وأعطاه لسيده قال ماذا تفعل طلبت منك أطيب مضغتين فأخرجت اللسان والقلب وطلبت منك أخبث مضغتين فأخرجت اللسان والقلب قال نعم هما أطيب مضغتين إذا طابتا وهما أخبث مضغتين إذا خبتتا ولقد آتينا لقمان الحكمة كان ما يتكلم كثير الصمت لكن إذا تكلم كلامه حكم لا ينطق إلا بالحكمة إلا بالعلم في بعض الآثار والله أعلم من صحتها أنه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة قال أخاف أن لا أكون أهلا للنبوة إن صح الخبر لكن الناس كلها, كلها تسمع بلقمان والكل يعرف أنه أحكم أهل زمانه ترقى في العبادة وفي العلم والحكمة حتى يوم من الأيام رآه رجل قال ألست أنت الذي كنت عبدا لفلان؟ قال نعم أنعم الله عليّ يعني بهذا الدين والعلم والحكمة قال بما؟ قال بطول الصمت قال عفي لساني وغضي بصري وتركي لما لا يعنيني شوفوا رأس الحكمة رأس الحكمة ما أتكلم إلا بالخير ما في شيء زين أقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال وغضي بصري لأن الإنسان اللي طالع الحرام الله ينزع الحكمة والفراسة والنور من قلبه خلاص يصبح الإنسان سفيه اللي طالع الحرام والنساء والمحرمات حتى الحكمة اللي على لسانه الله يسحبها منه قال عفّي لساني وغضي بصري وترك لما لا يعنيني من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه عنده آثار كثيرة وحكم عظيمة هذا الرجل الذي لقب بلقمان حتى أنه كان يقول للناس تعلموا العلم لا لتجادلوا به العلماء أو تماروا به السفهاء وكان يوص الناس يقول لهم اجلسوا مجالس العلماء فإنهم إما لتستفيدوا منهم علما أو تنزل عليكم الرحمة ولا يشقى بهم الجليس أو كما قال كانت كلا كان كلامه قليلا لكنه كان عظيما ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد اي ان الله عز وجل جعله شاكرا لله على هذه الحكمه يوم من الأيام وكان كثيرا ما يعظ ابنه كان عنده ابن وكان يحرص على أن يربي هذا الابن بعض الناس عنده أولاد ما يهتم فيهم عنده أولاد الله أعطاه ولد با من مولود إلا يولد على الفطرة لكن الوالدين ضيعوا أبناء هذا الزمن أكثر الآباء اليوم والأمهات ضيعوا عيالهم شنو قاعد يرصح عياله حاط لهم جهات تلفزيون وكل القنوات الفضائية شوفوا أولي تابون كمبيوتر دخل ووين ما تبون يعطيهم الفلوس روحه ووين ما تبون تروحون عمر ما جلس مع عياله ينصحهم يعظهم يذكرهم الأولاد الصغار شعرفهم بالحياة اشترهم ما عندهم خبرة ما يعرفون الصح من الغلط ما يعرفون حلال من الحرام إذا أبوهم ما يعلمهم من سيعلمهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ كان عندما وعظ لولده أول شيء وعظ لقمان ابنه فيه تتوقعون ما هو أعظم أمر أعظم أمر في الوجود أن يعلم الإنسان فيه ابنه أعظم حق لله عز وجل على عباده وما هو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق لقمان والله أول شيء إذا أردت أن تنجو من عذاب الله عز وجل كن موحدا لأن الشرك ظلم عظيم والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به قد يأتي الإنسان يوم القيامة موحدا عند معصية عند ذنب فيغفر الله عز وجل له لكن لو كان من أحسن الناس خلقا وهو مشرك فإنه لا ينفعه عند الله أبدا إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الجنة عليه حرام المشرك ما في جنة ولهذا بدأ لقمان مع ابنه يا بني أهم شيء التوحيد يا بني لا تشرك بالله يا بني إياك إياك شرك لئن أشركت لا يحبطن عملك لا صراتك راح تنفعك ولعباتك راح تنفعك شوف الأب كيف ينصح ابنه في آباء اليوم إلا من رحم الله يجلسون مع أبنائهم يحذرونهم الشرك يعلمونهم أنواع الشرك علشان ما يقعون فيها أين الآباء اللي يدرسون أبنائهم اليوم التوحيد وأركان التوحيد وأسس التوحيد علشان ابن ينجو يوم القيامة من العذاب وين الآباء اللي خايفين على عيالهم ترى الطفل وهو صغير يتعلم لكن إذا كبر صعب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه والحسب في الصغر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر علم أولادك لا يكون ولدك ضايع يوم من الأيام تشوف ولدك لابس خيط تقول له شنو هذا الخيط يحميني يا الله ولدك وقع بالشرك وأنت ما تدريه والدك حاط خرزات تحميه من العين وانت ما تدري ابنك يذهب الى كاهن وعرافه ساحر من المجرم ابوه اللي ما علمه اول شيء علم لقمان ابنه لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم ثم استرسله بالنصيحة شيئا فشيئا اعظم شيء في العبادة شنو بعد التوحيد يعبد يعمد الانسان ربه اعظم العبادات ما هي الصلاة فبدأ له بالصلاة يا بني أقم الصلاة ما قال يا ولدي صل وبس لا صل صلاة صحيحة أقم الصلاة صل صلاة التي يقبلها الله منك يا بني من من اليوم يربي أبناءه على الصلاة لقمان ربا ولده لقمان الحكيم بعد ما علم ولده التوحيد علمه الصلاة كيف نعلم عيالنا الصلاة؟ وماذا نفعل معهم؟ وأين حرص الناس اليوم؟ وكيف تدرج لقمان مع ابنه بالنصيحة؟ وما هي حكم لقمان رحمه الله؟ ورضي الله عز وجل عن هذا الرجل الذي ثم سورة في القرآن باسمه وما هي الدرر التي علم فيها لقمان ابنه قبل الصلاة؟ علمه على شيء سوف نخبركم به قبل أن علم ابنه على الصلاة علمه على أمر مهم وهي قضية إيمانية عقائدية مهمة فما هو هذا الأمر الذي علمه لقمان ابنه في يوم من الأيام جاء ابن لقمان الحكيم إلى أبيه لقمان فسأله سؤالا السؤال كان يعني فيه نوع يعني من الضعف كيف يسأل ابن لقمان هذا السؤال قال يا أبي وكانوا في سفينة في البحر قال يا أبي لو رميت هذه الصخرة في البحر الآن وهذه الأمواج المتلاطمة أيعلم عنها الله عز وجل صخرة والطح في بحر وفي ظلام الليل يعلم عنها الله فقال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة يعني مو بس في البحر لو داخل وسط الصخرة وحبة خردل حبة صغيرة تكون داخل في جوف الصخرة إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعني في باطن الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعني ما دق من الأشياء لو ذرة ذرة يعلمها الله عز وجل مو بس يعلمها يا بني سيأتي بها يوم القيامة لا تقول أنا فعلت في مكاني كذا سكرت الباب على نفسي وفعلت كذا وكذا ما حد رح يراني لا تقل أنا في بطن البحر سأعصي الله ولن يراني لا تقل أنا في صحراء مظلمة ولن يراني الله يا بني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح شوف الحكم الآن التي يغرسها لقمان في قلب ابنه أنه يا بني راقب الله جل وعلا والله لو كنت داخل صخرة والله لو كنت في السماوات لو كنت داخل الأرض ليأتي الله بك وبأعمالك ويعلم الله بك وبحبة خردل صغرت أم عضمت يا بني إنها إن تكم ثقال حبة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله علموا عيالكم مراقبة الله عز وجل إنه ما يخفى عليه شيء عيالكم مدائما أمامكم عيالكم عندكم بيوسرات عيالكم أمام التلفزيون عيالكم في المدرسة عيالكم في الشوارع عيالكم في الأسواق عيالكم يسافرون يوم من الأيام أنت منت على طول معاه وترافبه علم ولدك أن الله عز وجل يعلم ومطلع يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسمع دبيب النملة عليها الله يعلم كل شيء ما يكون من نجوة ثلاثة علموا ذك إلا, إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدرى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم هكذا لقمان كان يعلم ولده بعد مراقبة الله علم الصلاة يا بني أقم الصلاة من من يعلم أولاده اليوم الصلاة هم سبع سنوات من من يدربهم عشر سنوات يشد عليهم من من يأخذ ولده معه إلى المسجد شاف يصلي غلط تعال يا بني هذه ما يصلاة أقم الصلاة صل صلاة صحيحة ركوعك غلط يا بني سجودك غلط يا بني من من جلس مع ولده؟ يسمع للفاتحة وقصار السور وإيش يقول ولده في السجود من منا حفظ أولاده التحيات لله من منا فعل ما كان يفعل لقمان الحكيم يا بني أقيم الصلاة إذا أولادك ما يصلون أنت كن أول المصلين عيالك رح يصلهم معاك أيقظهم من النوم لا تقول مساكين تهون نايمين لا تنسى تذكيرهم مع كل صلاة يتعودون إذا كبروا بإذن الله لا تقول مليت سنة و سنتين عودتهم ما تعودوا لا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها صبر مو بتصبر واستبر شدة الصبر عليك بالدعاء إبراهيم كان يدعو الخليل عليه السلام كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة يوم من ذريتي لقمان حرص على صلاة ابنه ثم بعدها توحيد مراقبة الله صل وإذا شفت غلط لا تسكت شوف الحكمة الآن يعلم ولدة يا ولدي ترى إحنا عندنا الغلط غلط والصح صح وأمر بالمعروف شجع الناس على الخير كن داعية كن آمرا بالمعروف يناهي عن المنكر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر شوفوا اليوم هجوم البشرية على الآميرين بالمعروف الناهين عن المنكر لأنهم أغبياء لأن حكمة ما في في قلوبهم لكن سيد الحكماء في ذلك الزمن بعد الأنبياء لقمان الحكيم علم ولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لا تقل أنا صغير ما عليك بالأدد بالأخلاق بالتعامل الحسن بالحكمة اأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لكن كأن لقمان يعلم أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الناس ما رح تسكت عنا الناس ما رح تخليه الناس رح تعارضه رح تتكلم عليه رح تعمده رح تؤذيه رح تسبه ولهذا قال بعدها وَأُمُرْ بالمعروف وَانْهَى عن الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ على مَا أَصَابَك رح تجيك ابتلاءات واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الصبر على العبادة وعلى دعوة الناس من أهم الأمور ومن أعلى الأمور ومن عزم الأمور فيا ابني اصبر يا ابني تحمل من مننا اليوم يجلس مع أولاده إذا رأهم يصلون يبدأ معهم في سبيل الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله من من من يربي أولاده على أن يا ولد يا بني يا بنتي ترى إحنا دعاة إحنا إذا شفنا الناس مقصرين عن المعروف أمرناهم به وإذا رأينا الناس يفعلون المنكر نهيناهم عنه أو على الأقل ما نجلس إما أن ننكر باليد إذا استطعنا ما استطعنا باللسان ما استطعنا نفارق هذا المجلس يا ابني لا تجلس مجلسا فيه منكر فإنك تشاركهم به حتى لو لم يكن القلب راض قم ولا تجلس في هذا المجلس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور تخيل هذا الرجل الفقير المسكين ينصح ولده والله يقص علينا قصة نصحته لولده شوف الرجل ما إنسان هذا ثم قال له بعد هذا توحيد مراقبة الله معرفة أسمائه وطفاته الصلاة الأمر بالمعروف أن يعلم منكر بعدين, بعدين يا بني أهم شيء أخلاقك مع الناس تعاملك مع الناس ما يكفي أنك موحد مصلي داعية وأخلاقك سيئة إيش يستفيد الناس منك يا بني أخلاقك ولا تصعر خدك للناس بعض الناس متكبر دائما يلتفت الناس تكلموا ما يطالعها متكبر تصعير الخد ان الإنسان يلتفت وما يطالع الناس لأنه شايف عمره شايف روحه والكبر بطر الحقي وغمط الناس انك ترد الحق من الناس وانك تحتقرهم بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم و... ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض ما راحا يعني لا تمشي متكبر كنا ما حد راكم سيارة مثلها غيرك شون يعني سيارة ما حد لابس هاللبس إلا أنت ما حد حصل الشهادة إلا أنت شو يعني عندك كم بيزة وعندك فلوس وساكن هالبيت أنت ولد فلان ويعني وخير إن شاء الله أنت ولد لقمان وخير إن شاء الله لا تصعر خدك للناس أن الله ما أوصلني لهذه المرتبة إلا بتواضعي يتواضع الإنسان لله فيرفعه الله جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا كبراً إن الله لا يحب كل مختال فخور الله ما يحب هذا الإنسان المتكبر الله يبغض المتكبرين المتكبر يأتي يوم القيامة مثل الذر مثل النمل يطأه الناس في المحشر فإياك والكبر يا بني كن متواضعا كن خلوقا احترم الناس ما عليك اللون والشكل والنسب والأصل والفصل احترم خلق الله عز وجل ثم قال له واقصد في مشيك حتى مشيتك كن معتدلة مو سريع ولا بطيء متماوت واقصد في مشيك وارضض من صوتك لا ترفع صوتك على الناس تصارخ على هذا ترفع صوتك على هذا وتصرخ في الأسواق تخاف في الأسواق لا يا بني خلص صوتك معتدل مشيتك معتدلة احترم الناس وكن معتدلا متوسطا في مشيك وفي كلامك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني لو صرخت صراخا طوال اليوم والليلة ما رح تصير أحسن من هذا الحيوان هذا الحيوان يرفع صوته وبعدين يبقى على ذله وعلى مهانته يعني لما رفعت صوتك وصرخت على البشر وهنت هذا وصرخت على هذا استفدت شيء ما استفدت شيئا ترى أنكر الأصوات صوت الحمير فانتبه يا بني كن خلوقا مع الناس علاقته مع الله علاقته مع نفسه وعلاقته مع البشر حكم من لقمان لقمان الحكيم قصة وأي قصة تاريخ وأي تاريخ كلما مررنا على سورة لقمان نتذكر الحكمة لا علاقة لها بلون الإنسان ولا بأصله ولا بفصله فإن الله عز وجل رفع أقواما وخفض آخرين أكرمكم عند الله أتقاكم